كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات ولغض وما بينهما إن كنت إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم لولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تات السماء بدخان مبين يغشن هذا عذاب نذيب رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولى لو عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليل إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون ولقد فتن قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم نندوا إلي عباد الله إني لكم رسول نميل وأن لا تعلموا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أنها فاسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيوب كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومنا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسراء أَذَى المهين من فرعون إِنَّهُ كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وَأَذَى إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا دولا وما نحن بمنشرين فاتوا بآبان وَمُتَبَعُوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِيمٌ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ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 عزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيمك كالمهل تغلي في البطون كغلي الحبيب خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق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 برقٍ متقابلين، كذلك وزوجاهم بحورٍ بعيد، يدعون فيها بكل فاكهة ناميد، لا يذوقون فيها الموت إلا الموت تلوى. وَقَاهم عَذَابَ الجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسْتَغْنَوْهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُنْتَقِبُونَ